لا أعرف كيف أبدأ ولكني من فترة طويلة جدا تراودني هذه الفكرة كيف يكون قلبي سعيدا كيف أحيى حياة السعداء وأموت سعيدا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه, فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كيف أكون في صحة تامة صحة بدنية وقبلها صحة قلب عظيمة أشعر بها بالسعادة فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام إلى أن قابلت رجل عظيم وداعية من دعاتي المملكة قابلته وكان من ضمن مستقبلي والمسؤول عني وكتب لي أن أراهقه في رحلتي أو في وجودي في مدينة فكان فكنت أنا فكان هو وأنا في طريقنا إلى محاضرة فقال لي يا دكتور هذه الكلية التي تخرجت منها فنظرت فإذا به السجن العام بمنطقة كذا وكذا فقلت يمكنني شفت شيء قبل ما أمنزل فرجعنا مع نفس الطريق وقال لي يا دكتور هذه الكلية التي تخرجت منها قلت يا شيخ هذه السجن العام قال هذا هذه كلية التي خرجتني قلت ما فهمت قال كنت قاطعا للطريق ستة عشر عاما لم أصلي لله فرضا وليس هناك شاردة ولا واردة ولا ذنبا يذكر إلا فعلته فدخلت فأدخلت السجن وحكم علي بست سنين سجنا وثلاثة آلاف جلدة وأنا راجع من الحكم وصدر ضائق وشوف الدنيا كلها سوداء أمامي إذا في أخ مجرم من المجرمين ما رأيت في إجرامه أحدا تلقاني قال ليش مش فيك زعلان قال علي ست سنين سجن يقول قلتل علي ست قال بسيطة تبي خليها ثلاث سنين قال هيب كيفك قال تبيها ثلاث سنين قلت هي بيا ثلاث سنين قال احفظ كتاب الله قلت شلون احفظ كتاب الله وانا ما صلي قال هم بيسألونك صل هم بيقولونك جور يقول قلت له طيب انا ما اصوم ولا وبعدين الكتاب كثير شفت المصحف ستمية وخمسة صبحة شفت أنا قال يا ابن حلال اللي دوقتها الدولة 16 عشر سنة على الاقل اشتغل شغل مخك زين وبيبتحه وانت ذكي يقول نظرت المصحف ثم قررت أن أحفظ كتاب الله فبدأت أحفظ في المسجد وإذا أدل طلعت المسجد ما صلي إذا أدخنت أوقف لا أروح أدخن ورجع ذلك ومضى الأمر إلى أن وصلت سورة الإعراب فسمعت الوعيد والشديد والعذاب ففتح الله قلبي وآمن فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ثم بدأت في الصلاة ثم بدأت في الصيام ثم أصبحت أصوم يوما وأكثر يوما وأقوم الليل ومرة من المرات والجلاد يجلدني قال لي يا أخنت في لك شهر كذا وجهك متغير ش عندك؟ فيقول فقلت له والله إني أسأل نفسي هل في الفردوس الأعلى؟ راحة نفسية وطمأنينة وسعادة مثل التي أنا فيها الآن يقول فتوقف يقول قلت لك والله إني في راحة نفسية وسعادة أسأل نفسي هل في الفردوس الأعلى مثلها قصته طويلة لكن هذا شاهدي كيف أحس بالسعادة وأنا في الدنيا كيف أعيش الجنة بل أعيش الفردوس الأعلى وراحتها وأنا ما زلت في الدنيا قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.